وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَمُنُّ نِيَّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَئِنْ فلا خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.